ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الأعمال الصالحة والإيمان سبب في نيل جنات الفردوس والآيات الموضحة لكون العمل الصالح سببا في دخول الجنة كثيرة جدا كقوله تعالى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وقوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أي بسببه وقوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب الآية إلى غير ذلك من الآيات قال المؤلف رحمه الله تنبيه فإن قيل هذه الآيات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 يرد بسببه إشكال على ذلك فالجواب أن العمل لا يكون سببا لدخول الجنة إلا إذا تقبله الله تعالى وتقبله له فضل منه فالفعل الذي هو سبب لدخول الجنة هو الذي تقبله الله بفضله وغيره من الأعمال لا يكون سببا لدخول الجنة وللجمع بين هذا الحديث والآيات المذكورة أوجه أخر هذا أظهرها عندي والعلم عند الله تعالى وقد قدمنا أن النزل هو ما يهيأ من الإكرام للضيف أو القادم قوله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا أي خالدين في جنات الفردوس لا يبغون عنها حولا أي تحولا إلى منزل آخر لأنها لا يوجد منزل أحسن منها يرغب في التحول إليه عنها بل هم خالدون فيها دائما من غير تحول ولا انتقال وهذا المعنى المذكور هنا جاء موضحا في مواضع أخر كقوله الذي لنا دار المقامه أي الإقامة أبدا وقوله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وقوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وقوله عطاء غير مجذود إلى غير ذلك من الآيات الدالة على دوامهم فيها ودوام نعيمها لهم والحول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 لو كان البحر مدادا لكلمات ربي أي لو كان ماء البحر مدادا للأقلام التي تكتب بها كلمات الله لنفد البحر أي فرغ وانتهى قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، أي ببحر آخر مثله مددا. أي زيادة عليه وقوله مددا منصوب على التمييز ويصح إعرابه حالا وقد زاد هذا المعنى إيضاحا في سورة لقمان في قوله تعالى ولو ان ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله الآية وقد دلت هذه الآيات على أن كلماته تعالى لا نفاد لها سبحانه وتعالى علوا كبيرا قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أمر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول للناس إنما أنا بشر مثلكم أي لا أقول لكم إني ملك ولا غير بشر بل أنا بشر مثلكم أي بشر من جنس البشر إلا أن الله تعالى فضلني وخصني بما أوحى الي من توحيده وشرعه وقوله هنا يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أي فوحدوه ولا تشركوا به غيره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 وهذا الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية من أنه يقول للناس إنه بشر ولكن الله فضله على غيره بما أوحى إليه من وحيه جاء مثله عن الرسل غيره صلوات الله وسلامه عليهم في قوله تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده الآية فكون الرسل مثل البشر من حيث إن أصل الجميع وعنصرهم واحد وأنهم تجري على جميعهم الأعراض البشرية لا ينافي تفضيلهم على سائر البشر بما خصهم الله به من وحيه واصطفائه وتفضيله كما هو ضروري وقال بعض أهل العلم معنى هذه الآية قل يا محمد للمشركين إنما أنا بشر مثلكم فمن زعم منكم اني كاذب فليأتي بمثل ما جئت به فإنني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به عما سألتم عنه من أخبار الماضين كقصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين وهذا له اتجاه والله تعالى أعلم أيها المستمع الكريم كان هذا قدر حلقتنا في هذه الليلة آمل أن يتجدد لقاؤنا وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته